يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فوراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن نحرضن الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وعملها الانسان انه كان ولو من جهولا ليعذب الله الظالمين كِنَا وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا